وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس س ك ا ر ا وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد موسوعه ه النابلسي ى يا أيها للعلوم ا الاسلاميه ن ق ن ك من تراب ثم من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 وترى اسماء ل ض د ة ف إ ذ أنزلنا عليها ل ا ا م فزت زوج وربت وأنبتت بهيج بأن من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو ا ل ح ق و أ ن ه يحيي ا ل م و ت ى وأن م و أ ن ا ل س ا ع ة آتية لا ريب ي لا ف ه ا و أ ن ا ل ل ه ي ب ع ث من في ا ل ق ب و ر و م ن الاسلاميه ن من ي ج ا د في ل ل ه بغير د ولا شركه الهدى شركه دعويه غير ع ربحيه ا ل ذات مضمون اجتماعي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 ي ص موسوعه في النابلسي د ي والآخرة فليمدد س ب ب إ ى ا ل م ا ل ي ل ع ل ه م ا ل ك ا س ل ن ا ه آ ي ا ا ت ي ن ه وأن الله يهدي م ن إن الذين ن يريد آ م و ا و ا ل ذ ي ع ه النابلسي د و و ا ا ئ ن و ا ن ص ا ا ر ى و و ل م ج و ا ل ذ ن إن أشركوا ا للعلوم ه ي ف بينهم ي ا ل ق ي ا م ة إن ا ل ل على ه ك ا م ي ه شهيد. ألم تر أن تر اسماء ل ل ه ي ج د له ا ل و ا ل و الحسنى ج والجبال والشجر و والدواب وكثير م و ك ث ي ر حق ع ل ك ه الهدى ع ذ شركه دعويه فما له من غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي وقض م و س و س ه م ا ل ح م م ي يصهر به م ا في ب ط و ن ه م و ا ل ج ل و د و ل ه م م ق ا م من ع حديد ك ل م ا أ ر ا د و يخرجوا ا أن م ن من ه ا غم أ ع ي د و ا ف ي ه ا الحريق إن الله يدخل الذين يدخل إن آ م ن و ا و ع م ل ه النابلسي ا تحتها للعلوم ن ا ل ؤ ؤ ل ا و ل ب ا س ه م ف ي ه ا حرير وهدون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 ب ل م ندقه من عذاب أليم عذاب و إ ذ س و ع ن النابلسي إ ب ر ا ا ه ي م م ك ل ي ت أ ا تشرك في شيئا وطهر للعلوم الاسلاميه موسوعه بالحج ي أ ت ك رجالا و ل كل ى ا ل ن ا ف ع ل ه م ويذكروا س م ا للعلوم ه في أيام م ا ت ع ل ى م ا ر ز ق ه م من ب ه ي م ة الأنعام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 موسوعه ا إ ل ى ا ل ب ي ت ا ل ع س ي للعلوم الاسلاميه على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم الأنعام إله فنه واحد م و وبشر خ ب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 لكم فيها خير تذكروا اسم الله عليها صواب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 م و الله و ع د ه النابلسي ك ك أ ف ن ة مما تعدون و ك أ من م قرية أ ل ي ت ل ه ا و ه ي م ا ل م ة ثم أ خ ذ ت ه ا و إ ل ي ا ل م ص ي ر قل يا ي أ ه ا الناس إن موسوعه النابلسي آياتنا معاجزين و للعلوم أصحاب ا ا ل ا س ل ا م ن ه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 موسوعه ا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم ذ ا ب م ي ن و ا ل ذ ي ن ه ا ج ر و ا في س ب ي ل ا ل ل ه ثم ق ت ل و ا أو م الاسلاميه ت و ا ي ر ز ق ن ه ل ل ه رزقا ح ن وإن ا ا ل لهو ه خير ل ي د خ ل ن ه م مدخلا ي ر ض و ن ه و إ ن ا ل ل ه ع ل ي م ح للعلوم ي م ذ ك ومن ا ق ب ب م ث ما ع ق ب به ث بغي ا ل ه لينصرنه ا ل ل ه ا م ي ه م و الله س و ن ه النابلسي ر ي ل للعلوم وأن ا ل ه وأن ا يدعون من دونه هو من ا ل ب ا ط ل وأن ا ل ل ل ه هو ا ع ل ي الكبير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 موسوعه النابلسي في ا أ ر ض ل ك ت ج في ا للعلوم ب بأمره ح ر ويمسك ا س م ا ء ت ق الأرض ا إلا بإذنه إن ا ل ل ه ب ا ل ن ا س ل ر ر ؤ و ف ح ي م ي ه و الذي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 و إ ذ ا تتلى عليهم آ ي ا ت ن ا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسفون بالذين ي س ل و ن عليهم آ ي ا ت ن ا قل أ ف أ ن ب ئ ك م بشر من ذلكم انا وعدها الله الذين كفروا وبئس ا ل م ص ي ر يا أ ي ه ا ا ل ن ا س ب ر ب م ث ل ف ا س ت م ع و ا للعلوم ه إن ا ذ ي ن ت د و ن من الاسلاميه ه ب ل ب ا شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب ا ل و م و ل و ب م ا قدر ا ل ل ه قدره حق إ ن ا ل ل ه ق و ي عزيز ا ل ل ه يصطفي من ا ل م ل ا ئ ك ة و م ن ا ل ن ا س إن ا ل ل ه س م ي ع بصير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 ف أ ق ي م و الصلاة و ع ه ا ل ز ك ا ة واعتصموا ب ا للعلوم ا ل ا س ل م و ى ونعم ا ن ص ي ر